أي محمد سيد كهنو مكان أي شافع ما حشر روجا جيران أي تنور غرب شوقا مشريقي صاحبي تاجو بوراق بيراقي ايت غرب شوق مشريق صاحبي تاجو بئر خاتم جمل رسول أميّاه روني أجابه قلبي أقول يا رسول الله رسول صدقي يا حبيب الله برستي نتقي يا رسول الله رسولك صدقي يا حبيب الله Birasti na tekil, laujen bu aşvar aşbo şafak, yakı şarret kutada Arşu kürsihi vuruj tev te dama nokta da sema arşu kürsihi vuruj tev Kutab Jemla Rasulü Ebir ya Ronya Javu Kulubi Auliya ya Habib Allah Rasulak Sadqi. يا رسول الله برستيناتقي يا حبيب الله رسولك صادقي يا رسول الله برستيناتقي Naşi oerdi Adem mi Merhummir hastatırı tomi Adem mi Ruj tev te dema, Sorguyle Arşu kursihi, Ronya, ya Rasulallah, Rasulak ya ya Rasulak ya ya رسول الله رسولك صدقي يا حبيب الله برستي نتقي خاتم جملة رسوله انبياء يا رسول الله رسولك صدق يا حبيب الله برستي نتقي